بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمّر كم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو عليه ورتي القرآن ترفيلا إن فنلقي عليك قولا فقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأكوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا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 والمكذبين أولي النعمة ومن ملهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم توجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وقافر عن الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر